بسم الله الرحمن الرحيم حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض ايات للامنين يخلفكم وما يبد من بابه ايات لقوم تتم والثناء من النهار وما انزل الله من السماء من ندى فاحيا به أَوْ مَاءٌ دَافِقٌ فِيهِ وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَحْكُمُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآلِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ لَا يُسْتَطَاعُ عَلَيْهِ كل مِن مَّنظِرٍ مِّنَ التَّكَبُّرِ كَأَنَّمَا يَسْمَعُهَا وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِن آيَاتِنَا شَيْئًا اسْتَخَفَّهَا غُضَّاءَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وَلَا نَسْيَانُ عَن نَّمَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا يَحْمِلُونَ بِذُنُوبِهِمْ دُونَ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدَاهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ نَذِيرٌ يُذِقُهُمْ أَلِيمٌ الله الذي كفالة سمو بحرا تجري الكون في امن والسبغ والسبغ من صبله ولعلم تشكيله وتخثرت ما السماوات وما في الارض جميعا لَئِن لَّسَ لَآيَاتِي لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْسِرُونَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ رَبِّهِمْ يَجْعَلُ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نَّعْمَ الْعَاقِبَةُ لِلَّذِينَ صَالِحًا وَمَن آتَىٰ آثَامَهَا إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ذَٰلِكَ وَمِنْ نَّبَاتِهِ وَصَدَّقْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم بِالْآيَاتِ مِنَ الْأَمْنِ فَنَسْتَلْفِيهِمْ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَ أَمَنٌ عِظَمٌ بَيْنَهُم فَتَخَيَّرُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا يَحْتَلِفُونَ ثُمَّ جَاءَ فَاعْلَكَلَ عَلَى كُلِّ عَتِ مِنَ الْأَمْرِ فَتَكْتَبُهَا وَلَا تَجْتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يعلم. وَلِلَّهِ عَلَى الْمُسْتَقِيمِ هَذَا دَرْبُ إِرْشَادِ النَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَأَنَّى لَهُمْ أَن يُؤْمِنُوا وَهُمْ يَكْفُرُونَ وَأَنَّى لَهُمْ أَن يَسْتَبْصِرُوا وَهُمْ لَا يَرَوْنَ وَاللهُ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِهِ خَلَقْتُمْ وَيَقْدِرُ مَا يُنْزِلُ بِما كَتَبَ وَمَا هُوَ إِلَّا مِنَ الْمُنْزَلِ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ يا على سنيني وقلبي وجعل على بدري حشاو سنوتني اهدني برحمتك اسلشتذكروا يَقُولُونَ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا لَنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِلَى حِسْبَةٍ عَلَيْهِمْ ما كان حجتهم إلا ما كان حجتهم إلا أم يَوْمَ إِلَى يَوْمٍ لا ريب فِيهِ مَثَلًا رَبِّهِ وَلَا كُنَّ مَثَلًا لَّا يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ ذُو السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْتَرُ الْمُقَرُّونَ وَتَأْتُونَ لِعِنْدِ مَنِ اجْتَمَعَ كُلُّهُمْ لِكِتَابِهَا اللَّوْنَةُ جُزْءٌ مِنْكُمْ فَتَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا فِيهِ طَوَالًا تَمْدُدُكُمْ إنا كنا مَا كُنَّا نَسْتَمِعُ فِيمَا كُنَّا نَعْمَلُ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَدْخُلُونَ رَبَّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ لَا تَهْوَى لَهُمُ الضَّلَالُ أَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَأَمِنَتْهُمْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْهِمْ فَاسْتَكْبَرُوا وَمُنْتَدَوْا عَنْهُمْ مَجْرِي إِذَا أَخْذُنَا إِنَّا وَحْدُنَا الله حق وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا لَنَا نُزَعًا كُنْتُمْ لِمَا نَقُولُ نَزَعَةٌ إِن نَّغُنُّ ظن إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُنَا عَلَى نُورِهَا فَظُلِمُوا مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ وَطِيلَ الْيَوْمَ لِلْمُسَاكِ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُم مَّاذا وَمَأْوَاكُم مِن هُنَا وَمَا وَعَدْنَاكُمْ وَمَا لَكُمْ نَقِلْ ذَالِكُم بِأَمْنٍ لَّقَدْ لَقِيتُم آيَاتِ اللَّهِ هُدًى وَضَلًّ وَغَرَّتْكُم بِالْيَوْمِ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُفْتَحُونَ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وهو